bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r-Rahim. Val Faj, valiyan Ashar, val Şafı, yasar. Hal إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين ياب الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأم Akrama húva nagma, fakrama húva vállalatokat, és a gazdaságban a gazdaságban a وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايوم ما يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم الله يعذب عذابه أحد ولا يصق أساقه أحد يا أيتها النفس المطمئن